قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز دون تقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء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 عند ربنا وما يتذكر الا اول الالباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه إنك أنت الوهاب ربنا انت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 في ذلك العبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والقناطير انقرت من الذهب والفضه والخيل المسومه والانعام والحرف ذلك متاع الحياه الدنيا والله عنده حسن المآب قل انبئكم بخير من ذلك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 و الله و بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا لنا ذنوبنا والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسهار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم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 يب الى غير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب اليم اولئك الذين حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره وما لهم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 مَا سَنَنَّاهُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَرَهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ قُلِ اللَّهُ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 وَلَوْ فَأَنَّ اللهَ لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ إِنَّ اللهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ وَاللهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ إذ قالتِ مَرَأَةُ عِمْرَانَ رَبِّ إِنِّي لَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّرًا فَتَقَبَّلْ مِنِّي إِنَّكَ أَنتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فَلَمَّا وَضَعْتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أن وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ ذَكَرُكَ الْأُوْثَأْ وَإِنِّي سَمِيتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيدُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ فَتَقَبَّلَ لَهَا رَبُّهَا بِقَبْلٍ حَسَنٍ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 في المحراب ان الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا اسندا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب ان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 سبح بالعشي والإبكار وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قلتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين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 بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكر ومكر الله والله خير الماكرين اذ قال الله يا عيسى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 الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعوا أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأروا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 ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم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 قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع أعليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من تؤمن بقطر يؤدي إليك ومنهم من تؤمن بدينار لا يؤدي إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبلا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 ما كان لبشر أي يأتيه الله الكتاب والحكمة والنبوة ثم يقول ثم يقول للناس كنوا عبادا لي من دون الله ولكن هُنُّ رَبَّانِيْنَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدَّعُونَ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ مسلم، وإذ أخذ الله مثالاً نبياً لما أتيتكم من كتابه وحكمه، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لا بِهِ به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 ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفارون فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به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 كل الطعام كان حلل بني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة ألفت بالتوراة فتلو صادقين. فمن افترى على الله كَذِبَ من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله بالله فقد هدي إلى صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاعْتَصِمُوا أصبحتوا بنعمتهم إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك فذوق العذاب بما كُنَّ. بما عصوا وكانوا يعتذعون ليسوا سواء من أهل قد بدت البغضاء من أفواههم وما كف صدورهم أكبر قد بيّن تَأُنَّى عَلَّنَكُمْ تَشْكُونَ إذ تقول آلاف من الملائكة وما جعلوا الله من لاب لكم ولتطمئن فون <تصفيق> und وَحَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَذُوا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَلَقَدْ كُنتُمْ تَمَنَّوا الْمَوْتَ مِنْ قَبِلِ أَنْ تَلْقَوهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُ لن قلمت معلا The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 مَنَ تَنَعَسَ يَغْشَطْ طَائِفَةٌ مِّنكُمْ وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظن الجاهلية يقولون هل لنا من, الأمر مِن شَيْءٍ قُلْ إن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 ما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا هزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحين ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لعفّرتم من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن متتم أو قتلتم لا إلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم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 يَكُم وَإِن يَخْضُلْكُم فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَمَن كَانَ لِنَبٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا وَلَّى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ ما تُوَفَّى كُلّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُضْلَمُونَ أَفَمَنِ اتَّبَعَ الْضُوَائِنَ اللَّهِ كَمَا بَابِسَ خَطِّمٍ مِنْ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمَ وَبِأْسَ الْمَصِيرِ هُمْ دَرَجَةٌ عِنْدَ الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسول من أنفسهم يثلو عليهم آياته ويذكّهم ويذكّهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن من قبله لفي ضلال مبین اولما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم انا هذا قل هو من عند انفسكم إن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 قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفوائهم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون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 ربهم يرزقون فرحيين بما أتهموه من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقو بهم ويستبشرون بالذين لم يلحقو بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة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 لا يضر الله شيئا ولهم عذاب أليم ولهم عذاب أليم ولا يحسبن الذين كفروا أنما نمل لهم خير لأنفسهم إنما نمل لهم ليزدادوا لهم عذاب مهين ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الويب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فَلَكُمْ أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم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 سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأيما الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان من تأكلهم النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم, فلما قتلتموهم إن صادقين فَإِنْ كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِنْ قَبِلِكَ جَاءُوا بِالْبَهِنَاتِ وَالزُّبُرِ وَالْكِتَابِ الْمُنِيرِ كل نفس ما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فقد فاز ومن الحياة.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 وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِثْقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلْنَاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَأَى ظُهُورِهِمْ وَشَتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِأَيْسَ مَا يَشْتَرُونَ لَا تَحْسَبَنَّ الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنه بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء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 قاتلوا وقتلوا لا أكفرن عنهم سيئاتهم ولا أدخلنهم جنات ولا أدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهر ثوابا من عند الله والله عز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 تحتها الأنها وخلدين فيها خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أزل إليكم وما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 لعلكم تفلحون